وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ مُرَادًا وَادْخُلُوا الْبَابَ فَسُجِّدُوا سجدوا وقلوا حي طتنا فيلنكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبد fa azalna alen ladin alamur jizm min تَسْقَامُ سَالِقُ مِنْهُ فَقُلْ نَبْرِبْ بِعَصَاكَ الحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّى أَشْرَتَ عَيْنَهَا Kullu annam simmaşrahuhum kulu veşrahu fi'l ardı mufsidin ve فَذَعُلَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِمَّا تنبت الأرض من قال قل ان Reventou meu